وين الماء يا عبا السلسينا وين الماء يا عبا هاي العيال بناطرة علي علي الماء هاي العيال من اطرح ونالوال يا عباس هاي العيال من اطرح علي علي ايصاد الضماية من الخيام من يا أخو يم من عالكم وياخذ نويرو <تصفيق> اتوجهكم تعالى الصبر وانشى على ما ابتلى لأدر الدمع يا أخو يا بدي ماردي ليش يا اللي جرى حول المهاي يا عباي علي العيال الناطره المنتج المنفذ لهذا العمل سيد حاكم الغالي ناطره ون المهار يا عباس هاي العيال ناطره علي علي يا عزوات العين حصل وتعطل الجن عد عينيك شوي عقلت وكافي نيحوم انا خبرك بالعطش يا را عين زال جبل يتق ما يلتنت توصف هموط دهم حيره حوال المها يا عباس هاي العيال بناطره <تصفيق> الما... يا عباس هاي العيال بناطره <تصفيق> علي علي, علي, عليّ ما الما... <تصفيق> يا اي رحت بجربتك للنهر يا تاج المنوك ويتامك بباب الخيام يا دوين الطرق اي <تصفيق> رحت بجربتك للنهر يا تاج المنوك ويتامك بباب الخيام قاعد وينطرق يا ايدك رو دې لخيار په لخيار الیسا و دې روح هم کډه وحول يا عباس هاي العيالم ناطه وحول ال عديمه يا عباس هاي العيال بناطره وين المهار يا عباس هاي العيال بناطره عديم حديم راح راح, راح راح راح الشمس تنزي تلزل بعيد وتلتل الليل يا عباس آه آه, آه, آه, آه يا عباس يا عباس يا خويا لا تبطي يا خويا العطش يا خويا يا خويا العطش يا خويا انا زيناب انا زيناب انا, زينب، أنا, زينب، أنا زينب عباس العطيش ما خللي حيل حيال حيال اي راح الشمش تنزل بعد و تلتل النيال لا تبطي يا اخوي العطيش ما خلى لي حيال اي حيال هالحرم سفة مرويال يا اخويا انو في مؤلفه وده الهمه الخالهمه فاض الحي فاض يا, يا صندي <تصفيق> الهندسه الصوتيه والتوزيع احمد الزين الاشراق العام حسام المولد <تصفيق> اداء الرادود الحسيني الملة احمد الفاطمي كانت الكلمات بقلم شاعر الحسيني المبدع احمد الحسناوي ونسالك من الدعاء اطراء عدل عدل